بسم الله لا اله مع فَالْيَوْمَ يُبْرِئُ لَكُمُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خَلَقَ ذَٰلِكُمْ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَفِيئُ لَهُ رِجُلٌ فاليوم ظُلُماتٌ من سَن ومن مخلق قل قوم